لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موت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 يه يؤمنون ويل لكل أفئك أفئب يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم